شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأخرى ممكن فانت دا ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضاللا فهدى ووجدك عائلا أما اليتيم فلا تقهر وأما الشائل فلا تنهر وأما لنعمة ربك فحدث